سمعي يا والعين تسمع للوراه قدمي تصفق تارة ويدي تهرول في الثرى سمعي يا والعين تسمع للوراه ميت تصفق تارة ويدي تهرول في الثرى هل جن عقلي أم ترى رجع الجميع إلى الورى هل جن عقلي أم ترى رجع الجميع إلى الورى صف لو تعلمون صوت من القلب الحنون يروي الحكاية عندما مثلت في دور الجنون نسعك كأن بنا سفه خلف العقول التافية وبمالنا صار الجمال على الدروب الزائفة نسعى كأن بنا سفه خلف العقول التافية وبمالنا صار الجمال على الدروب الزائفة لو تعلمون صوت من القلب الحنون قلب الحنون يروي الحكايه عندما مسرت في دور الجنون هل كان عدلا أن نرى قلبا رحيما في الوراء أن يستفيق ظلم القساه وان يبا هل كان عدلا أن نرى قلبا رحيما في الوراء أن يستقي ظلم القسات وأن يباع ويشترى صوتي لكم لو تعلمون صوت من القلب الحنون صوتي لكم لو تعلمون شجون الذكريات على عقوق الأمهات قد كنا فيما بيننا لكن وقتل بالرفات <تصفيق> ولما شجون الذكريات على عقوق الأمهات قد كنا في بيننا لكن وقتل بالرفات صوت, صوت من القلب الحنون حكاية عندما مثلت فيه. قد كان إصلاح المبادئ في الكلام هو السبيل، لكن إلى أطمعنا نسعى وراء المستحيل. قد كان إصلاح المبادئ في الكلام هو السبيل، لكن إلى أطمعنا نسعى وراء المستحيل. لو تعلمون صوت من القلب الحنون يروي الحكاية عندما مثلت فيه اختفى وشعاعه الحلو انطفى لم ترع فيه قلوبنا بعد الموده والصفا والحب في الناس اختفى وشعاعه الحلو انطفى لم ترع فيه قلوبنا بعد المودة والصفى, بعد المودة والصفى لو تعلمون يدعي الحكاية عندما نصلت في دور الجنون وأنا نصيبي في الجنون أني أفكر في جنون أضع الدراهم نصب عيني أينما كانت أكون وأنا نصيبي في الجنون أني أفكر في جنون أضع الدراهم نصب عيني أينما كانت أكون حتى رميت هنا وعقلي مشتكى مرض الجنون درب الجهالة شائك وطريقه حتما يخون وطريقه حتما يخون صوتي لكم لو تعلمون صوت من القلب الحنون يروي الحكاية عندما مثلت في دور الجنون صوتي لكم لو تعلمون صوت من القلب الحنون يروي الحكاية عندما مثلت فيه.